فإذا نفخ في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن فقولت موازين ومن خفَت موازينه فأولائك الذين خسرو أنفسهم في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلفحوجهم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تثلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار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 يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنت منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا بما صدوا بما صدوا لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين. فاسأل العاديين. قال إلَّا بَثْتُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تعلمون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم, وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله ملك الحق لا إله إلا هو رب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 أغفر وارح أم وأنت خير الرحمين.